أحكام الغنائم تنزل على أرض بدر كان ابن الخطاب يسير نحو عريش القيادة، ولما وصل فوجا بمشهد كدره، فنبيه صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يبكيان، فقال: يا رسول الله. فأخبرني ما يبكيك أنت وصاحبك فإن وجدت بكاءً بكيت وإن لم أجد بكاءً تباكيت لبكائكما فأخبره صلى الله عليه وسلم بعتاب الله لهم على قبول الفداء من الأسرى وقال عُرِضَ عَلَيَّ عَذَابُكُمْ أَدْنَى مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ وَتَلَى مَا كَانَ لِنَبِيٍ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضَ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم هذا ما يتعلق بفدية الأسرى أما الغنائم فقال فيها فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم ثم نزلت آيات تقسم غنائم الحرب إلى خمسة أقسام خمس لله ورسوله وخمس لبيت النبي لأن الصدقة محرمة عليهم وخمس للأيتام وخمس للمساكين وهم الذين يملكون مالا لا يكفيهم كما وصفهم سبحانه وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر أما الخمس الخامس فللمسافرين الذين نفد مالهم أو فقدوه أقسام حددها سبحانه في قوله واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل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 ولما أصبح أمام نبيه صلى الله عليه وسلم إذ به يمد له ذلك السيف ويقول إنك سألتني هذا السيف وليس هو لي ولا لك وإن الله قد جعله لي فهو لك هدأ روع سعد وفرح بسيفه وحصل النبي صلى الله عليه وسلم على سيف آخر مشهور يتحدث عنه أحد الصحابة فيقول إن النبي تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدرا لم تنتهي مدرسة بدر من تقديم الدروس ما زال لديها الكثير ولم يكتفي القرآن بإكرام الأسرى بل إنه يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم يأمره بالتوجه لهم بحديث كالماء البارد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 والله غفور الرحيم. ثم أمر صلى الله عليه وسلم زيدا بركوب ناقته العظباء والتوجه إلى المدينة ليبشرهم بنصر الله ركب زيد العظباء تنهب به الأرض تنهب به الأرض ولما وصل فوجئ بالمدينة في حالة حزن